الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأحييكم أيها الكرام في المجلس الثالث والعشرين من مجالس مدارسة كتاب شذى العرف في فن الصرف للشيخ الحمالوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى التقسيم الثاني للإسلام. أن يتفضلوا بالقراءة بارك الله فيكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين التقسيم الثاني للاسم من حيث الجمود والاشتقاق ينقسم الإسم إلى جامد ومشتق فالجامد ما لم يؤخذ من غيره ودل على ذات او معنى من غير من غير ملاحظه صفه كاسماء الاجناس المحسوسه مثل رجل وشجر وبقر واسماء الاجناس المعنويه كنصر وفهم وقيام وقعود وضوء ونور وزمان والمشتق ما ما أخذ من غيره ودل على ذات مع ملاحظة صفة كعالم وضريف ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق كفهم من الفهم ونصر من النصر نعم نقف قليلاً بارك الله فيك الآن يعني سأعطيكم خريطة بسيطة خارطة خريطة وليست خارطة بالخطأ الشائع أيضا خارطة الصحيح خريطة سأدخل خريطة بسيطة للتقسيم الـ الـ الاسم إلى جامد ومشتق. الاسم في اللغة العربية إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مشتقا الجامد نوعان: اسم ذات واسم معنى. اسم ذات واسم معنى. المشتق لدينا المشتقات الأفعال. إذا اعتبرنا أن المصدر هو الأصل ولدينا المشتقات اسم الفاعل واسم الفول واسم الزمان واسم المكان واسم التفضيل إلى آخره الآن نأتي الاسم الجامد ما معنى كلمة الجامد ما معنى كلمة الجامد الجامد هو الاسم الذي لم يؤخذ من غيره يعني هو بأصل اللغة هو بالأساس لم يشتق من غيره يعني أصل المادة اللغوية أصل المادة اللغوية يعني المادة الخام المادة الخام فإذا قلت مثلا رجل هذه ما اخذت من, من, من, من كلمة أخرى فهي مادة خام شجر شجرة طاولة كرسي غرفة هذه الكلمات الاسماء جامدة قلت مصر قلت فهم قلت قيام قلت قعود لاحظوا أيضا هذا اسم جامد لكن الجامد كما ذكرت قبل قليل اسم ذات واسم الذات يعني هو أفهم هو المحسوس هو الجوهر اسم الذات هو المحسوس هو الجوهر رجل محسوس موجود أمامي شجر موجود أمامي بقر موجود أمامي كرسي موجود أمامي غرفة موجود أمامي حائط أمامي سقف أمامي إذا كل هذا محسوس مدرك بالحس مدرك مرئي بإحدى الحواس الخمس يقابله اسم المعنى اسم المعنى هو الاسم الذي يدرك بالعقل الاسم الذي يدرك بالعقل لذلك يسمى اسم معنى اسم معنى وهو المصدر هو المصدر إذا اسم الذات اللي هو الجوهر اللي هو المحسوس الملموس مدرك بالحواس أو اسم معنى مدرك بالحواس مثلنا له واسم المعنى كما قلت الذي يدرك بالعقل يدرك بالفكر اللي هو اسم مجرد عن المحسوسات مثل كلمة فهم كلمة نصر كلمة ضرب كلمه استقراء كلمه استنتاج هذه كلها مصادر إكرام كلها تدرك بالعقل تدرك بالعقل قعود جلوس وضوء كل هذه الأمور تدرك بالعقل أما إذا كان تدرك بالحواس فهذا اسم جامد طيب يقابل اسم الجامد الاسم المشتق الآن الجامد فيه معنى معين فيه معنى معين لاحظوا المحسوس دل على شيء محسوس ملموس المعنى دل على معنى واحد دل على معنى واحد قلت مثلا قعود دل على معنى القعود فقط لا فيه زمن ولا فيه ذات لا فيه زمن ولا فيه شخص أو ذات معينة قلت مثلا نور نور نور أو زمان أو مكان أو قيام أيضا بدل على حدث على حدث معين على شيء ذهني ادركه بال، بال، بال، بالعقل ولا يوجد فيه زمان ولا يوجد فيه ذات إذا أتيت المشتق المشتق إذا هو مأخوذ من غيره معنى ذلك ان الماده الاساسيه الماده الخام موجوده في المشتق لكن أضيف إليها اضافه يعني اذا ما بالصناعة في عنا ماده خام وفي عنا ماده مصنعه الماده المصنعة تأخذ الماده الخام وتحدث فيها تغييرات واضافات لتخرج بشكل جديد لتخرج بشكل جديد فالمشتق اذا فيه اضافه الفعل فيه اضافه عن المعنى الاساسي الموجود في اسم المعنى هذه المحوظة يجب أن تنبه إليها الاسم المعنى يدل على معنى مفرد لا علاقة له لا بزمان ولا بذات هذا الاسم المعنى المشتق هو الذي يؤخذ من اسم المعنى على رأي البصريين أو يؤخذ من الفعل على رأي الكوفيين طيب المشتق بماذا يتميز قال ما هو يؤخذ من غيره إذا يضيف إلى المعنى الأساسي يضيف شيئا جديدا. فمثلا اسم الفاعل قاعد جالس فيه معنى القعود اللي هو من قاعد من القعود وفيه ذات قاعد يعني في شخص قاعد. إذا قلت مثلا مدروس كتاب مدروس هو من الدرس. المعنى موجود المعنى اللغوي لكن أضيف اليه الذات اللي هو الكتاب المدروس تبعتم؟ قلت مثلا مخرج وجاي من الخروج نعم لكن دل على مكان نخرج من اتضح إذن الفكرة بأن الفرق بين المشتق وبين الجامد أن المشتق فيه معنى اسم المعنى فيه معنى المصدر مع إضافة شيء آخر إليه في المشتقات ذات يضاف في الأفعال يضاف الزمن في الأفعال يضاف الزمن إذا ألخص الآن الاسم نوعان: جامد ومشتق الجامد اسم ذات محسوس جوهر ملموس مدرك بالحواس مثل رجل وشجرة و. كرسي وإلى آخره اسم معنى وهو الذي يدرك بالعقل يدل على حدث فقط لاحظوا معنى واحد لا يوجد فيه زمن لا يوجد فيه ذات وهذا ما يسمى المصدر يقابل الاسم الجامد الاسم المشتق الذي يؤخذ من غيره مما يؤخذ المشتق الغالب أنه يؤخذ من اسم المعنى وليس من الاسم الذات المشتق ماذا يتميز عن الاسم الجامد يتميز بأنه فيه معنى الاسم المعنى موجود الاسم المعنى المعنى الأساسي المادي الخام موجودة يضاف إليها شيء آخر وهو مثلا في اسماء الفاعلين وأسماء المفعولين وما ذلك هو الذات في الأفعال يضاف الزمن إلى الحدث إلى المصدر إلى المصدر كما مثلت الاسم الجامد هو المادة الخام الاسم المشتق أو المشتق. اسم المشتق أو الأفعال المشتقة إذا اعتبرناها مأقودة من المصدر مأقودة من المصدر هي مصنعة مادة مصنعة إذا المادة الخام موجودة أضيفت إليها إضافات جديدة واضح تماما ثم قال بعد ذلك لاحظوا والمشتق ما أقذ من غيره ودل على ذات مع ملاحظه صفة كعالم وظريف عالم من العلم فيه معنى العلم اضيف اليه ذات, ذات الانسان فلان عالم خالد عالم اضيفت الذات وهكذا ضريف مثلها كذلك ثم يقول ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدريه يكون الاشتقاق يعني الاشتقاق يكون من اسماء المعنى يعني من المصادر من المصدر وهذا خلاف تعلمون بين النصريين وبين الكوفيين البصريون يقولون أن أصل أصل هو المصدر والكوفيون يقولون أن الأصل هو الفعل وهذه مسألة خلافية يمكنكم أن تعودوا إلى كتاب اسمه مسائل الإنصاف لابن الأمباري عرض حجج كل فريق من الفريقين عرض حجد كل فريق من الفريقين طيب ثم يقول إذا هو قرر من أسماء الأجناس المعنوية المضلية يكون الاشتقاق أعطانا بأن المشتقات أو الاشتقاق لما يقول اسم لاحظوا هو يتحدث عن اسم المشتق صح لكن قال الاشتقاق حتى يدخل حتى الأفعال الفعل يؤخذ من المصدر لأنه ويضاف إليه الزمن ليؤخذ من المصادر ثم بعد ذلك يعطينا معلومة ثانية تفضل استاذ محمد وندر الاشتقاق من اسماء الأجناس المحسوسة وندر الاشتقاق من اسماء الأجناس المحسوسة كأورقة الأشجار وأس وأسبعة الأرض من الورق والس والسبع وكعق وكعقربة الصدغة وفلفلة الطعام ونرجست الدواء من العقرب والفلفل والنرجسي أي جعلت شعر الصدغي كالعقرب وجعلت الفلفل في الطعام والنرجس في الدواء الآن هو يقول عطالها القاعدة العامة بأن المشتقات أو الاشتقاق يكون من المصادر من اسماء المعالي لكن قال قليلا ندر قال ندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسه يعني من اسم الذات من الجواهر من الجثة موجود أمامنا المحصوصة هذا نادر أعطانا أمثل على ذلك كأورقة الأشجار أخذ من الورق أورقة الأشجار وأسبعت الأرض من السبع مثل الأسد يعني من السبع من الأسد أقول استحجر الطين من الحجر استنوق الجمل من الناقة وهذا قلنا هنا الزيادة لي. السيرورة لتحول من شيء إلى شيء آخر مربعنا سابقا في معاني حروف زيادة كعقربت الصدغة عقربت الصدغة نقول صدغ معقرب يعني معطوف وشيء معقرب يعني معوج ونقول أرض معقربة يعني ذات عقارب ومكان معقرب يعني ذو عقارب لم يكن سهلا وقيلنا فيه, على فيه معنى الشر وفيه معنى الخشونه وما إذن كانت كذا ورد في لساني العرب طيب وفلفلت الطعام أخذ من الفلفل ونرجست الدواء من النرجس لذلك قال أخذ من العقرب هذه جثة هذا جوهر الفلفل النرجس كلها اشياء محسوسه كلها أشياء اشتق منها عقربت وفلفلت ونرجست ويقول أي جعلت شعر الصدق كالعقرب وجعلت الفلفل في الطعام والنرجس في الدواء وقلنا أن هنا هذا في تحول وتغير أريد أن ألاحظ ملاحظة هنا أيضا إذا الاشتقاق الاشتقاق يكون في أسماء المعاني كما ذكر الشيء ونادرا ما يكون في أسماء الذوات أو في الجواهر أو في المحسوسات لكن ايضا يجب أن تنبه بأن الاشتقاق لا يكون في الأسماء العجنية ولا يكون في الأسماء الأفعال ولا يكون في أسماء الأصوات ولا يكون في الحروف إذن الاشتقاق لا يكون في الأسماء العجنية ولا يكون في أسماء الأفعال ولا يكون في أسماء الأصوات ولا يكون في الحروف مثل التصريف ترى التصريف لا يكون في الاسماء العجميه ولا يكون في اسماء الافعال ويكون في اسماء الاصوات ولا يكون في الحروف كما ذكرنا سابقا تضح إذن الاشتقاق الغالب أنه يؤخذ من اسماء المعاني اسم الجامد المعنى الذي يدرك بالعقل اما اسم الجامد اللي هو الجوهر اللي هو المحسوس اللي هو الذات هذا نادرا ما ناخذ منه اشتقاقا قال والاشتقاق تفضل والاشتقاق اخذ كلمة من أخرى مع تناسب, مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ وينقسم ثلاثة أقسام أبل ناخذ الأقسام مع كلمة الاشتقاق اشتقاق أخذ كلمة من أخرى اشتقنا كلمة من أخرى هذا واضح اشتقاق أخذ كلمة من كلمة أخرى لكن في شرط ان يكون في تناسب بينهما في المعنى تناسب في المعنى قاعدة هذا مصدر هذا اسم معنى قاعد هذا مشتق قاعد هذا مشتق مقعود عليه هذا مشتق لا تقارب في المعنى في بينهما المعنى موجود تناسب المعنى وغيرنا في اللفظ غيرنا في اللفظ في زيادة أو في تغيير حركات أو في خلف أخرف احيانا يعني يمكن أن يكون الاشتقاق بزيادة احرف يمكن يكون عيان بحذف أخرف يمكن يكون في تغيير بالحركات لكن المهم أن يكون المعنى متناسبا عم تشتق من كلمة بتحافظ على المعنى على الجو أنت عم تصنع تأخذ مادة خام وتصنعها فأنت محافظ على جوهر هذه المادة الخام على أساس هذه المادة الخام إذن التغيير في اللفظ أما التناسب فيجب أن يكون في المعنى يقول أن هذا الاشتقاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي صغير وكبير وأكبر صغير وكبير وأكبر تفضل الأستاذ فرمان صغير وهو ما اتحدت الكلمتان في فيه حروفا وترتيبا كعلم من العلم وفهم من الفهم نقف عند الصغير اولا الاشتقاق الصغير هو ميدان عمل الصرفي يعني علم الصرف يبحث في الاشتقاق الصغير وابن جن يسميه الأصغر الإبن يسميه الاشتقاق الأصغر ما الذي يشترط في هذا النوع من الاشتقاق يقول الاتفاق في الأحرف الأصول في الأحرف الأصول بيتخبوا بالأحرف الأصول مع ترتيب الأحرف الأصول مع ترتيب الأحرف الأصول والمحافظه على المعنى مثلا اخذت علم علم اسم معنى مصدر اشتقيت منه علم هذا فعل أضفت إليه الزمن أضفت للحدث للمعنى الزمن علم زمن هذا يعلم بالزمن الحاضر او المستقبل اعلم بزمن المستقبل طيب قلت عالم العين واللام والميم كلها موجودة في المشتقات مع مخافضة على ترتيبها بنفس الترتيب قلت عالم أضفت الألف وخفضت العين واللام والميم موجودة على نفس الترتيب قلت معلوم قلت عليم قلت علام طبعا إذا حافظت أنا على الاحرف الأصلية العين واللام والميم وحافظت على ترتيب هذه الاحرف وبقي المعنى الأساسي موجود مع إضافة معنى آخر وفق المشتق طيب وفهم من الفهم يعني هل فهم أخذ الفهم هو المصدر أخذ منه الفعل الماضي فهم ضاف إلى المعنى ضاف إلى المعنى معنى آخر وهو الزمن ضاف الزمن فاصبح فعلا قلت يفهم قلت افهم واضح قلت فاهم قلت مفهوم قل فهم قل فهيم اذا لاحظوا حافظت على الأح... الاحرف الاصليه وترتيب هذه الاحرف وكما قلت ويندرج تحت الاشتقاق الصغير المشتقات اسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان واسم الاله واسم المره واسم الهيئه إلى اخره تبهتم هذه كلها تندرج تحت الاشتقاق الصغير والاشتقاق الصغير أو الأصغر كما يسميه بن جني هو ميدان عمل الصرفي إذن هو ميدان علم الصرف هو ميدان علم الصرف أما الكبير والأكبر فميدانه اللغة ميدانه اللغة تفضل نفقد ما المقصود بالكبير وقد يتعرض له الصرف أيضا كبير تفضل نعم وكبي وكبير وهو ما اتحدث وهو فيه حروفا لا ترتيبا كجبد من الجذب الكبير إخواني هو الكبير هو ما سميناه بالقلب المكاني حروف موجودة تتحد الحروف بين المأخوذ منه والمشتاب لكن في تغيير في الترتيب في تغيير في ترتيب الاحرف وهذا ما يسمى عند الصرفيين بالقلب المكاني وسبق أن تطرقنا إلى القلب المكاني مثل جبهذا من الجذب قلنا واحد من حادي ليس كذلك؟ قلنا قسي أليس كذلك مر معنا أيضا؟ أيسا؟ كل هذه مرت معنا سابقا تحت عنوان القلب المكاني القلب المكاني وهذا يسمى الاشتطاق الكبير ويتعرض له الصرفيون تحت عنوان القلب المكاني كما ذكر طيب يعني الاشتقاق أكبر حتى, يميز أكبر حتى يميز بين كبير وأكبر نعم تفضل لذلك بن جني الصغير سماه الأصغر مقابل الأكبر نعم تفضل وأكبر وأكبر, وأكبر وهو ما وهو ما اتحدث فيه في اكثر الحروف مع تناسب في الباقي كنعق من النه ولتناسب العين والهاء في المخرج لاحظوا اختلاف الاداء لاحظوا الان في خلاف النعق من... نعق من النه وعين اذا في خلاف الاحرف هنا بينما في الصغير والكبير الأحرف محافظين على الأحرف الصغير محافظ على ترتيب الكبير لا نحافظ على الترتيب في تقديم وتقديم في الأحرف في, في الاشتقاق الكبير الذي هو القلب المكاني أيضا الاكبر يقولون بأنه في تغيير في الأحرف يعني تقاليب الكلمة ثلاث أحرف تقاليب الكلمة مثلا ست تقاليب أحيانا نأخذ منها ست تقاليب إذا قلت مثلا كلمة كاف لا ميم كلمة كلم كاف لام ميم ممكن أقول مثلا كاف ميم لام كامولا ممكن أقول ميم كاف لام ممكن أقول ميم لام كاف هذا أيضا يدرجونه تحت عنوان الاشتقاق الأكبر وهو تقاليب الكلمة تقاليب الكلمة الستة نعم. ثم ماذا يقول الشيخ وأهم الأقسام عند الصرفي هو الصغير يعني ميدان عمل الصرفي هو الاشتقاق الصغير لذلك قلت لكم قبل قليل ان المشتقات التي سندرسها إن شاء الله تنضوي تحت عنوان وتندرش تحت عنوان الاشتقاق الصغير الاختلاف الاختلاف في أصل المشتقات وأصل المشتقات عند البصريين المصدر لكونه بسيطا أي يدل على الحدث فقط بخلاف الفعل فإنه يدل على الحدث والزمن وعند الكوفيين الأصل الفعل لأن المصدر يجي بعده في التصريف والذي عليه جميع الصرفيين الأول يعني هنا أعطانا الآن القلاف كما ذكرتم قبل قليل البصريون يذهبون إلى أن المصدر هو, هو أصل المشتقات هو الأصل هو أصل المشتقات إذن سميه مصدرا تصدر عنه المشتقات هنا وعللوا ذلك وهناك لديهم حجز كثير جدا أورد ابن الأنباري في كتاب الانصاف في مسائل الخلاف قالوا لكونه بسيطا هو يعني حجة واحدة ان المصدر بسيط فيه معنى واحد اللي هو الحدث فقط أما الفعل ففيه أمران مركب من, أمر... من الخدث ومن الزمن من ومن الزمن فيه إضافة والأصل هو البسيط فقالوا ان المصدر هو هو الأصل الكوفيون قالوا لا الكوفيون قالوا ان الأصل هو الفعل الأصل هو الفعل ولهم حججهم في ذلك قالوا لأن المصدر يجي بعده في التصريف يقول الفعل بعدين نأخذ منه نأخذ من الفعل المصدر يقول الشيخ هو الذي عليه جميع الصرفيين الأول يعني هو يعطينا حكم إن جميع العاملين في مجال الصرف يقولون بقول البصريين بأن المصدر هو أصل المشتقات وما أظن بأنه هذا عليه اتفاق يعني هناك أكثر من رأي في هذه المسألة منهم من فضل يعني ذهب مذهب الكوفيين ومنهم ذهب المصريين لكن الأغلب أغلب الصرفيين والنحويين ذهبوا مذهب البصريين نعم أنواع المشتقات أنواع المشتقات ويشتق من المصدر عشرة أشياء الماضي الماضي والمضارع والأمر وقد تقدمت واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة ويلحق بهم بها شيئان المنسوب والمصغر وكل يحتاج إلى, بيان إلى البيان <تصفيق> يعني أطالع الأنواع المشتقات، قال يشتق من المصدر قرر، لأخذه قرر بأنه أصل المشتقات هو المصدر فيشتق من المصدر عشرة أشياء، عشرة أشياء، حددنا الماضي والمضارع إذا الفعل فعل الماضي، فعل مضارع وفعل الأمر، هذه اعتبرها من المشتقات تمامًا، هذه يتحدث الآن كان عن الاسم، لكنه لأنعمم وخرج عن الاسم إلى الفعل لأنه اعتبره مشتق من المصدر، لأنه اعتبره مشتق، اعتبره مشتقا من المصدر وقد تقدم حتى تحدثنا عن الفعل بتفصيلا كامل قال واسم الفاعل من مشتقات اسم الفاعل مش اسم المفعول الصفة المشبهة اسم التفضيل واسماء الزمان والمكان اسم محمد الزمان والمكان يعني اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة هذا ما ذكره الشيخ وسيتطرق إليه بالتفصيل قال ويلحق بذلك التصغير والنسب المنسوب والمصغر يعني هناك مبحثان آخران وما مبحثان نسب والتصغير وكل مبحث من هذه المباحث سيأتي إلى بيانه وتفصيله وشرحه وتوضيحه هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته